مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذرون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 بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ نَبْرُسُلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قالوا إن تغيرنا بكم لإن لم تنته لنا رجما لكم ولا مسناكم من عذاب أليم قالوا طائركم ماكم أين ذكرتم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن نردني الرحمن بضر لا تبن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفدرنا فيها من الأولون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه رف فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالغرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار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 كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم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 فاليوم لا ترلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون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 إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم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 ولو نشاء لطمثنا غلاء عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُصَرُونَ لَا يَشْتَطِي عُلَّا نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُدُ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنُ كَقَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِعُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اولم يرا الانسان اننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الضمى وهي رميم قل يحيي الذي انشاها